قوله وإن اصاب بكلامه السنة هذا تنبيه مهم جدا هذه الجملة المعترضه فيها تنبيه مهم جدا وهي أو وهو التنبيه على أهمية أن تكون الوسائل مشروعه على أهمية وضرورة شرعية الوسائل أن تكون الوسيلة مشروعة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فالوسيلة غير المشروعة ولو كانت توصل إلى أمر قد يكون فيه شيء مشروع قد لا يكون لا يبيح لك ماذا أن تسلكها ولا يجوز لك أن تسلكها لأن هذا الطريق وهذا الدرب الذي سلكته وإن صبت فيه السنة فأنت آثم لأن البد والولود منهي عنه ولهذا الحديث المخرج في الصحيح عند البخاري وغيره إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران العلماء يذكرون رحمهم الله هذا الحديث في باب الاجتهاد وفي المجتهدين وهذا مخصوص هذا الأجر والأجرين دائر في من استجمع الآلية والأهلية وطرق طريقة الشرعية في الاستنباط لكن منهم من وفق فأصاب الحق ومنهم من لم يوفق فمن لم يوفق لإصابة الحق فهو ما معذور مأجور غير آثم ومن أصاب الحق فهو مأجور وماذا وكذلك مصيب مصيب في هذا الحق من ولج فأصاب من تدخل في ما لا يحسن وتكلم في ما لا يحسن وليس من أهل النظر ولو أصاب فهو آثم لأن هذا الحديث لا يشمله ولا يدخل فيه ولا هو من أهله ولا يتنسل عليه انتبه إلى هذا ولهذا بعضهم يخرج لبعض أهل الأهواء من المعاصرين كسيدهم وغيره نعم فيقول يا أخي اجتهد فأخطأ يحاولون تنزيل هذا الحديث على بعض هؤلاء نقول لا ليس هو من أهله أصلا ولا يجوز أن ينزل هذا الحديث وغيره على أهل الأهواء ومن ليس من أهل العلم وما حامى حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رد على البكر ومن لم يكن علمه موروث عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لم يخلو من الأهواء والبدع بل كله أهواء وبدع لأنه لا بد أن يخالف الحق في كثير وليس في قليل فلا يصدر عن الحق وعن السنة عن الحق وعن السنة إذن فيه لفته هذا الكلام إلى أمر ماذا مهم جدا وهو أهمية ماذا شرعية الوسيلة.